قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ قَالُوا آمَنَّا لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ لأفطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين لأفطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن